بسم الله الرحمن الرحيم اخذنا في درس الابدال ان الهمزه تبدل من الواو والياء في مسائل منها ان تتطرف الواو او الياء بعد الف زائده مثل كساء أصرها كساء بناء أصرها بناي ومثل أعداء أصرها أعداء شرحنا هذا في الدرس السابق ومثال آخر نعم أو تنبيه أن الواو والياء تشاركهما الألف في هذا الحكم مثل حمراء أين ألف التانث الممدودة ألف التانث الممدودة أين هي يا محمد بعد الراء هذه المادة لكن ألف التانيث الممدودة الهمزة كان أصلها ألف قلبت همزة ما معنى ممدودة ممدودة معناها قبلها مده أي ألف ألف التانيث الممدودة الحرف التانيث هي الهمزه في حمراء ما معنى ممدوده اي قبلها مده قبلها ألف ثم قال المساله الثانيه انتبه المساله الثانيه ان تقع الواو او الياء عينا لاسم فاعل لاسم فاعل بشرط أن تكون هذه الواو أو الياء معلة في فعله أن تقع الواو أو الياء عينا لاسم فعل بشرط أن تكون هذه الواو أو الياء معلة في فعله انتبه اسم فاعل يعني على وزن فاعل على وزن ماذا فاعل مثل ضارب على وزن ماذا فعل أين العين أين عين ضارب الراء طيب كذلك أيضا لما نقول دارس على وزن ماذا فاعل أين العين الراء ما هي أصول ضارب أصوله ماذا ضرب ووصول دارس درس أين العين الراء الحرف الوسط إذا جئت بفعل آخر مثل قام ما أصوله القاف قام يقوم أصوله ماذا قوام أين تبحث عنه في كتب المعاجم في القاف والواو والميم قوام اذا جئت على وزن فاعل من قوم ما هو الزائد الذي سينزل مثل ما هو الالف تنزل مثل ما فاول فاء الكلمه فاء الكلمه القاف عين الكلمه عين الكلمه ماذا الواو لام الكلمه الميم ماذا تقول تقول قاوم الفعل باع اصله ماذا باء يا باع اذا جئت بها على وزن فاعل ماذا تقول تقول با يا، بايع، قاوم، وبا، يع. ما هي المسألة؟ قال المسألة الثانية أن تقع الواو أو اليا عينا لاسم فاعل. انتقع تقع الواو او الياء عينا لاسم فاعل وقعت عينا أم لا وقعت عينا لماذا اسم الفاعل بشرط ان تكون هذه الواو او الياء معله في فعله اذا وقعت الواو او الياء عينا لاسم فاعل بالشرط المذكور هذه الواو ستقلب همزة فتقول قائم وهذه ستقول فيها بائع قائم بائع قائم بائع قلبت الواو ماذا؟ همزة وقلبت الياء همزة فأبدلت الهمزة من الواو وأبدلت الهمزة من الياء نعم ما هو الشرط قال لك بشرط أن تكون هذه أن تكون الواو أو الياء معله في ماذا في الفعل ما هو الفعل قام ما أصله قام ما. هل حصل له إعلال نعم تحركت حرف العله لهم فتح ما قبله فقل فألفا قام باع ما أصله بايع حصل له إعلال حصل له إعلال إذن تقلب الواو همزة وتقلب الياء همزة انظروا إلى هذه الأمثلة الأخرى عورة وعين عورة وعين هكذا نطقها فلا يقال في عورة عار ولا في عين عانى عين معناه كبرت عينه أو عينه واسعة صفة جمال أن العين واسعة حور عين يقال عين الرجل ويقال عاور الرجل هذه الفعل فيها معل عانى لكن عين هذه من من ماذا من معناه أن عينه واسعة طيب ماذا تقول تقول عويرة زيد ال الواو سلمت أو صحت أو عنت صحت عين زيد الياء صحت طيب إذا صحت الياء وجئت باسم الفاعل ستقول عاور وفي عين تقول عاين عاور وعاين هل تقلبهما همزه الواو والياء الجواب انتبه اسم الفاعل في الصحه والإعلال تابع للفعل اذا اعل الفعل اعل اسم الفاعل اذا صح الفعل صح اسم الفاعل فتقول عاورا فهو عاور عين فهو عاين بالياء وتقول قام فهو قائم باع فهو بائع في اسم الفاعل تعلو الواو او الياء بقلبها همزه اذا كان الفعل تغير فعل وتبقيها على حالها اذا كان الفعل صحت فيه الواو او واضح واضح او لا طيب ولهذا من الخطا أن يأتي شخص ويقول بايع هايل كذلك أيضا ماذا؟ يقولون سايق وأيضا سايح كلها يقولون هائل شارع هائل وكذلك أيضا يقولون بايع بايع البيض مثلا بايع البيض وكذلك أيضا هذا سائح وكذلك خائف نعم فلان خائف نائم قائم الى اخره قائد احسنت محمد هذه كلها خطا لماذا قاد خاف هال باع ساح نام قام الفعل كلهم عل فما الذي يجب أن تعل عين اسم الفعل فتهمز فيقال قائد خائف هائل بائع سائح نائم قائم كان بعض النحاة شديدا في هذا دخل يريد أن يأخذ العلم على بعض المحدثين أو على بعض نعم المحدثين كأنه فوجده يكتب قايم بلياء تركه خرج قال هذا ما يعرفه العربية نعم هذا هو القول هو هذا هو الوجه العربي الوجه العربي أن تهمز طيب ها زايد زايد ايضا زايد لو كان موجودا سيقول زايد لكن زايد قول زايد زايد خطأ هائل هال يهول بمعنى عظمه هائل هذا الشيء هائل اي عظيم مدهش الياء تكون ماذا ها مكسوره نعم هذه هي تكون من هذا الباب من باب فعيل تكون من باب فعيل التي تكون مكسوره نعم اذا واضح هذا هذه المساله وضحت هذه واحده طيب المساله التي بعدها فيها طول طيب اذا نقرا قال المساله الثانيه نعيد قراءه المساله الثانيه لاننا شرحناها ولم نقراها المسألة الثانية أن تقع الواو أو الياء عينا لاسم فاعل بشرط أن تكون هذه الواو أو الياء معلّة في فعله مثال الفعلان قال وباع عين الأول واو وعين الثانية وقد اعلتا في الفعل بقلبهما ألفا كما ترى إذا في الفعل معلّة بقلبها ألفا ففي اسم الفاعل تعل بقلبها همزة فإذا أتت باسم الفاعل منهما كان الأصل أن تقول قاول وبايع فتقع حينئذ عين الاسم الفاعل بشرطه المذكور فتبع اسم الفاعل الفعل في الإعلال فقلبت الواو والياء همزة فقيل قائل وبايع بخلاف عاين وعاور من قولهم عين فهو عاين وعور فهو عاور لعدم إعلالهما في الفعل إذا صحت في الفعل صحت في اسم الفاعل فاسم الفاعل تابع للفعل طيب قلنا ما معنى عين ما معنى عين نعم وهو واسع العين صفة جمال صفة جمال عورة صفة نقص طيب لو كانت من الإصابة بالعين فنقول عانى فلان فلانا ما معنى عانى فلان فلانا صابه بالعين تقول فهو ماذا تقول عائن لأنها معلّة في الفعل عانى فهو عائن كذلك عويرة هذه معناها أصيب بإحدى عينيه فلو كان فعلا آخر يقال فيه عار أي أصابه بالعار مثلا فتقول عائر فالمقصود من هذا أن اسم الفاعل يتبع ماذا أتبع الفعل إذا أعل الفعل أعل اسم الفعل إذا سلم الفعل صح الفعل إذا صح الفعل صح اسم الفعل واضح نكتفي بهذا سبحانك اللهم انظر هذه الورقة ما فيها يقول ماذا يقصد بهذا المثال اختلط الحابل بالنابل عطنا القاموس القاموس والمصباح المنير النابل من النبل تظر لا تصل عن سوق وعن توارد إليه وقد قرأتها مرارا لكن أريد أن أقرأ المصدر كرها وحول حابله على نابله. قال الحابل السدا والنابل اللحمة. السدا واللحمة. تعرفون السدا واللحمة؟ تعرفون اللحمة أنتم فقطها؟ اللحمة والسدا. هذه الأزر التي تلبس. كيف تكون خيوطها إذا هل رأيتم من يعمل في معامل إصلاح الأزر اولا يرسلون خيوطا طولية خيوط طولية طول هذه تسمى سدى واللحمة الخيوط المعترضة التي تدخل فتمسك فتمسك ماذا فتمسك الخيوط الطولية تلك سدا وتلك لحمة طيب قال الحابل السدا والنابل اللحمة وحول نابله على حابله على نابله جعل اعلاه أسفله جعل أعلىه أسفله في قوله اختلط الحابل بالنابل إذا كان من, من هذا فيكون المقصود أن الخيوط الطولية اختلطت بالخيوط العرضية معناه صار الأمر مشتبكا غير منظم هذا وجه وأظن فيه وجه آخر في مادة نحن الآن نقرأ في مادة حبلاء والحابل الساحر إلى آخره أين ذكرها عند قوله ماذا نعم والحابل طيب ماذا قال اقرأ من عندك نعم رتبك الأمر لكن ما هذا من أين في القاموس نعم هو سيذكرها في المادة هذه نفسها أنه يذكر كل ما في مادة حبل يذكرها طيب على كل هذا هو لكن ما is الحابل والنابل هو هذا. ننظر في the habel? سيذكرها. كاف this. Let's look at the habel. There هذا أيضا توجيه أن النابل صاحب النبل والحابل صاحب حبالة الصيد فيتسابقون للصيد يختلطون يضيع الصيد لا يخرجون بشيء في نبل قال في القاموس أيضا طيب والنبل السهام والجمع انبال ونبال والنبال صاحبها وصانعها كالنابل النابل والنبال بمعنى طيب خيرا ان شاء الله على كل هذا سيعرف ب بماذا بوجه الدقه من كتب الأمثال من كتب الأمثال يعرف على وجه الدقة نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك الله